قال قال الشيخ عبد المحسن العباد فيها أساد من الأخوان المسلمين فقال لا أسف أن الأخوان المسلمين يعني الآل أيدوا الخميني ويمهدون لدعوتها أن تنتشر في الأرض وأتكلف في هذا المجال فقال واحد مقدم من الأخوان المسلمين قال والله يا أخي لا تلومهم التوحيد أنكم في نجد يعني أيد الخميني فقلت له أنا أستاذا في الإجابة وقلت هؤلاء الذين أيدوا القميني ليس منطلقهم المنهج السلفي منطلقهم منهج الإخوان المسلمين فأنتم ربيتم أبناء التوحيد على عقيدة الإخوان المسلمين فأيدوا القميني أما السلفيون على منهج السلف وعلى منهج الإمام الجديد هؤلاء والله يرون أن القميني أخبر من الشاهر وكانوا يقولون هذا قبل أن تقوم دولة الشاه قبل قميني كانوا ونعود بالله مستائل من حركات القميني ويتمنوا لها الفشل لأن الشاه وإن كان علمانيا كما يقال فإنه لا مطمع له في هذه البلاد وليس له عقيدة يحملها تناهب العقيدة الإسلامية الصحيحة لكن القميني عنده عقيدة وعذاوة شديدة للسنة وأهلها فسوف يؤذي أهل السنة وستأكد أخبار والكوارف على يدي هذا الخبير والله كنا نرى هذا والأخوان مسلمين يجادلوننا ليس منفسهم سلفيين ويقول الخميني ما هو شيعي الخميني خرج من هذا الشيعة خارب من الشيعة ما عنده شيعة ما تشيئه عند رب والله كان يجادلون فقلت لهم بارك الله فيكم هذا لو كان ما عنده تشيئ ما عنده رب لماذا يقيم دولة للرافل جادلوا قلت ألا أسألكم فأنا. قلت إذا فيها أصابة النصوص. ما لماذا تحكم هذا؟ قال شرينين. وقصر رئيس هؤلاء النصوص. خالقون اخبر. قصر هذا الخميني. هذا الخميني رافضيتهم دول الرافض. وهو اشدهم رافضا. قبل رافض ما نقرأ في كتبه، وقبل ان نراها. ثم بعد ذلك جاءت كتبه. كشف الاسرار. وجاء الحكومة الاسلامية التي سماها. وفيها نعوذ بالله. يقول في هذا الكتاب. ان كل ذرة من ذرات الكون. تخضعوا للإمام وإن الأئبة بلغوا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مبورسل فقلنا لما من أكثر أبو جهل من ونالخمين أبو جهل لنسأل فمن خلق السماء والأرض يقول الله أمن يملك السماء والأبصار ويقول الله ومن يدبدو الأرض يقول الله وهذا يقول إن للإمام سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون فهذا إمامهم الذين ذهبت قيادات الحركات الإسلامية من مشارك الأرض ومغاربين حركات الإسلامية الإخوانية ذهبوا لتهنئته ومبايعته والصلاة على شهدائه وأبناؤنا هنا لا يستنكرون هذا كله بل يؤيدون القمين ويصفقون للإخوان المسلمين فأين هي الأجيلة السلبية؟ قبل